وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملئه زينه واموالا في الحياه الدنيا وقال الدنيا اتيت في العون وملؤه زينة واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ربنا طمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا